أنا لهم الدكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم جُلْبَت شَتَانَ كُبَرَا إِنَّكُمْ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْؤْتُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوان إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوب تبع والذين من قبلهم أهلكناهم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 يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ